والَّذينَ آممَنُوا وَامِلُ صطَ حَاتِ سَنُ دَخخل غُم جَناتِ تَجِي مِ تَحتِهَاأَنهَا خَالِذَ فِيهَا أَبَدَ وَعدَ اللهَِّ حَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ تِلا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ Man ya'mal so'an yujaz bihi wa la yajid lahu من صالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا مما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 الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فِي الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وَتَغَظُونَ أَن تَن كِحوهَّ وَمُستَُبع فينَ مِنَوِذَانِ وَأَن تَقُون للَتَمَا بِِكِس وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا